هو الذي أنزل فِي في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات فَثِيَابَ الْإِنَّهَا أَوْقَانِ دِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ ضَالِّينَ بِاللَّهِ ظَنًّا سَوْءًا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 تؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقعوه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينقص على نفسه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 سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغالمة لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل كل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا كُلِ الْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمْ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا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 كَمَا لِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون ونيا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولم تجد لسنة الله تبذنا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد ان أظهرتم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا صدوكم عن المسجد الحرام والهدى معقوفا ان يبغى محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تفؤوهم فتصيبكم منهم عروة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أئيما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهنية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين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 والذين معه أشداء على القفار وحماء بينهم تراهم مكعا سجدا يبتون قضلا من الله وردوانا سيماهم في وجونهم من أَثَرِ السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع اقرج شطاه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعج به الزرع ويغض به منكفاه وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيما